ان ربك لبالمرصاد فانما الانسان اذا امبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وان ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا, كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وَتَأْكُلُونَ التراث أَكْلًا لَمَّا وتحبون الْمَالَ حُبًّا جَمَّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وجا والملك صفا صفر وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يوم له الذكرى